السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبركاته والسلام عليكم نبي مصطفى لا سيما النبي المشتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستقبلين الشرفة وبعض إخوتي الكرام ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع كلام ربنا قال عسوان الأعفاد إذا طهوا تقربونا ما شبعنا من كلام ربنا بلغنا إلى قوله جل في تعالى يا بني ادم خذوا زنادكم وعند كل مسجد وكل وشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين يا بني ادم نداء لجميع الناس على أن الاستحساس على ذلك نداء والنداء لا بد من ان يرعاها سمعه انها فيها ما فيها من الاوامر التي لا بد من العمل بها او الزواج لا بد ان ينتهي عنها العبد طال الله تعالى يا بني ادم خذوا زنادكم وعند كل مسجد اي الجسر افخر الثياب واجبال الثياب واكثر الثياب إلا لكم ستطفون بين يدي الجفار أو تطفون في بيت ومقدس عند ربنا جل في علاه وتكونون في عبادة إن كعباد الصرر قال ولا تسرفوا في, في الآكل والشرب واللباس مما يضر بالنفس أو المال لأنه سبحانه وأنه يحب التجاوز على الحدود الحق أننا نعلم لأنه كل ما كان فيه تجاوزا كل ما كان فيه المشق على الإنسان ويكون فيه الخسارة لأن التجاوز التجاوز أو الغلو عن حد فيه ما فيه من طال بل فيه ما يضر سواء الغلو او الجفون عليكم السلام كيف حالكم السلام عليكم جميعا فالغلو الغلو هلاك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم الغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو وفي قوله كولوا واشربوا ولا تسرفوا ايضا في قوله جل جل في علاه هذا فقيد طبعاً يا بني هذا نخذه زينتك وندخل من منزلنا وكلوا وشربوا ولا تسرفوا إنه أحب المسرفين ورد عن عيدنا بطلب أنه تكلم مع طبيب مصري قال جمع الله لنا كل الطب في آية واحد وفي روايات واحدة في حديث واحد أما الآية فقد قال الله جل في علاه كل وشرب ولا تسرف ولا و... ولا تسيرفوا. فقال نعم جمع الطب في هذه الآية وأما الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماعدة بيت الداء وهذا ليس بنص صحيح. هذا ليس حديثا. تحت تحت تحت عندما أراك تحت عندما أراك الله تعالى. قل من حرم زينة الله لا قبلها لابد أن نقول. عليكم السلام. لا لابد أن نقول بأن الإنسان لابد أن يكون ممن ممن يكون حسن الهيئة طيب الرائحة عندما يقبل إن هذا ربي قال في عليه دخل ابن عمر رضي عمر ضاع لنفع قال إذا صلى من ذلك ترقص والعوف عندهم كانوا ترقص من باب الحياة فقال تخرج على الناس في الأسواق هكذا يا نفع قال له قال له الله أحق أن يستحي من عليكم السلام الله وبركاته الله يتقبل منه صاحب أعمال شيخ إبراهيم نفع الله بك أحسن الله عليك و نسأل الله جالعلى أن يجعل الخير فيك وبك ومعك وعليك رجل الله الكريم الله لك جزاكم قال قول من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق كلها هؤلاء الجهلاء الذين يحرمون ما أحلى الله جالي فلا أن هذا تجني وهذا تجاوز وتعدي لعليهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا بكل كل أحوالهم. نعم فإن ما أحلى الله أحل الأوم أحلى لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث فلماذ يحرمون ما أحلى الله جالي ولذلك لما دخل ابن عبدباس وجلاء مرضا على الخوارج دخل في أبهى حل وهو أراد أن يجرهم ليظهر جهلهم فنظر إليه قالوا أنت ابن عم رسول الله يعني أين الزود في الدنيا فقال هذا حرام سكتوا قال ما تفعلون من قول تعالى كل ما حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق ففحموا قبل أن يناقشهم بين لهم أنهم جهل ونام يتبعون الهوى والجه في هذا المبدأ والاستفام هنا استفام إنكار في التقريع والتوبيخ كيف تحرمون على الناس ما أحل الله جل وعلا كيف تضيقون ما وسع الله على العباد فإن هذا فيه ما فيه من الجرم والتعدي والاصل في ذلك أن ما وسع الله على العباد لا يجد أحد أن يحجر عليه ما وان ما حل الله لهم لا يجوز أحد أن يحرم عليه حبك الله عليك عليك قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصفوا أسنناتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفترعوا على الله الكذب. <تصفيق> طالت علي قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا فريضة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون أي قل لهم من هذه الزينة من الطيبات التي خلقها الله جل في أولئك. هي التقوية لهم على طاعة الله الفلاة يشارك فيها الكافر المؤمن أباح الله ذلك على الجميع لكنها في يوم القيامة خالصة لأل يتمتعون بها في الجنان مستديما لا تنتفي لا تنقطع ولذلك قال الله تعالى عن المتمتعين في الجنة لا يبغون عنها حيوة أعيكم سنوكاتو في جنات النعيم خالصة له ايمان قل إنما حرم ربي الفرحة ما ظهر منها ومبطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وان تقولوا على الله ما لا تعلم عليكم السلام الله lymph superficie قل إنما حرم ربي الفرحة ما ظهر منها ومبطن والاثم والبغي بغير الحق هذا المحرم أما الطيبات فقد حلىها الله جل في علاه فالمحرم هو الذي حرم الله إذا لابد أن نفهم أن أنه لا حلال إلا ما حل الله ولا حرم إلا ما حرم الله وأكبر جناية أن يتكلم أحد في كتاب الله بغير علم أو يحرم على الناس ما حل الله جل في علاه أو يحجر على الناس واسعاً وسع الله جل في علاه. يقول لهم محمد إن الذي حرمه الله جل في علاه هو الفواحش القبائح والكبائر والاثام والذنوب التي لها عنها ربنا جل جل في علاه التي ظهر فسادها وفسادها وضررها على على العباد سواء كانت سرا أو كانت علنا لذلك قال إنما حرم ربي الفراشة ما ظهر منها موتا قال بعضهم الخمر الزنا قال قال السارق الحق أنا كل المعاصي كل الاثام سواء كانت حدا أو حد ظاهرة أو باطنة فإن الله تعالى حرم حرم أن أن منها منها احد وأعدل ما يقال في ذلك الباب هو أنه الظاهر من الأثام الظاهرة والباطنية الأثام القلبية وأثام القلب أعظم أدوات القلب مهلكات ادواء القلب مهلكات ذنوب الجوارح سهله ال اما أما ذنوب القلوب حتى لا يعلمها العبد تسرها كذا دبيب كدبيب النمل فتهلكه <تصفيق> فكله اسم وكله بري وكله تعدي وكله كبر وكله تطرص وتجبر على الناس لأن الكبر الكبر بطر الحق وغمت الناس يضر اهل بعلوب يغثم حقوقهم وينفي عنهم الفضاء التي لهم فهذا كبر غير محمود كبر كبر يهلك صاحبه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الكبر رداء والعظمه ازاله فمن زعم فيما عذبته نعم وقال السلام لا يدخل جنة ما كان في قلبه انتقال رضاة من كبر قال والبغي والحق أن البغي مرتعه وخيم وأعجل العقوبات على إطلاق عقوبة البغي كفى بأن الله يقول وعزتي وجلالي لأنصرنكي ولو بعد حين قال أن تشركوا بالله ما لم ننزل به وهذا أعظم ذنب وأخمحه وأبححشه لأن به به يكون الخلوث النار لا خروج منها بحال. من الأحوال إن الله لا يغصل ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ما من من الشك فمن عمل عمل أشر فيما غير تركت وشك وانظر إلى عظيم جرم الشرك بالله وتعالى عندما قال من سعود أن أخلف بالله كاذبا خير لي من أن احلف بغير الله صادقا انظر يجزب ويقسم بالله وحفظ أيمنك مع ذلك قال أهوا عند الله من الشك لأن الحلف غير لا شرك كما قال النبي صلى الله فقد كفر أو أشرك فالشرك في ليس بعدها مهلكة لأن في الشرك معاندة لله جل في علاه وجهود بإلهيته والله جل في ما خلق الخلق وأبدعه إلا دلالة على توحيده سبحانه وجل جل في علاه قال قال الطائِلُ هم لا كيف يعصى الله أم كيف يجحده الجاحد وكل آية وكل شيء فيه آية تدل على انه الواحد سبحانه جل في وله لذلك قال حرم عليكم ان تشركوا به ولان الشرك بالله غفرا من اعظم الاسام والذنوب وكما قلنا وسبيل الى المهلكه سبيل الى, إلى, إلى نار تلظى خالدين فيها خالدين فيها ابدا في قوله وأن تشجوا بالله ما لنا من رزق بسلطانة لا ما في ملأه هالكسب كشفه يعني كل من أشرك بالله جل وعلا لا سلطان له ولا دلالة له ولا ولا عبارة ولا إشارة قالوا وأن تقولوا على الله ما لا ما لا تعلم الكذب على الله جل وعلا أن تفترى على الكذب على الله الكذب وحده كبير والكذب وحده يسقط في العدالة والكذب وحده مهلك يطبع المؤمن على كل خلة سوى والك... الخيانة والكذب خيانة والكذب وهذا الحديث كان بعيفة لكن ما أصيح سوى الخيانة والكذب وقالنا من المسلم ان الكذب يهدي إلى الفجور وأن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال المسلم يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا نعوذ بالله من وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليا متعمدا فليتبوا مقعده من المر من كذب عليا مت مؤولا فل متعمدا من المر حفظكم ربهم حاتم الرحمن صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقضون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقضون فهي أجال مضروبة والله جل وعلا هو العالم بهذا الأجل لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرر قال الله تعالى ولكل أمة أجل إذا جاء فإذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستخدمون فهي مدة مضروبة وبرهة من الزمان يعلمه الله الرحمن سبحانه جل وفعله فهم يزددون أطوا وغلوا ويزددون طغيانا وكفرا ويزددون استهزاءا وصخرية بأنبياء الله يكفرون بالآيات ويجحدون بها وأيضا يسخرون من الأنبياء ويتعاقدون على قتلهم والله يمهلوا ويمد لهم ولهم أجل أجل مضروب الله جلال فعلا مدى لهم في الأجل لحكمة عندهم لكن هذا الأجل إذا جاء امتهى الأمر إذا جاء فإن العصفة قد جاءت وإن العذاب لا يؤخر وان أمر الله اذا جاء لا رد بخضائه فيه سبحانه جل جل فعلا وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لكل أمة أجل اذا جاء فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعه ولا يستخدمون ولا احد يستطيع ان يمهلهم ساعه واحدة ولما تحدث أن نفس السلام عن قوم يهلكون ويكسر بهم قالت يا رسول وقال ويل العرب من شر قد اخترب قال يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبر والمعنى أنه انتهى الآن ونأخذنا المنكر وتراد الناس على ذلك بأطباقة الدنيا بمعصية الله جل وعلا. هنا يسرع على كتاب الله ويرفع وبعد ذلك يحدث الطمات والطوام الكبر على الجميع بخصف ومسخ وزلازل وفتن يا بني آدم إما يأتي رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصحى فلا خوف عليهم وهم يحزنون والخطاب هنا أيضا لكافه البشر لأن الله على خلق الإنس والجن بحكمة عظيمة وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون فهذه الحكمة ولا بد من تحقيقها نعم فالخطاب لجميع البشر تكليما لهم اعتناء بشأنهم وأنه قالها معشر الناس إن جاءكم رسلي فاكرموه هذه هذه من الله تعالى ومنها. من الله فعليك أن تستحصن استقبالها يبينون لكم الأحكام والشرائع ويبينون لكم طريق الهدى وأيضا يجنبوكم طريق الرادة يعلموكم بالثواب العظيم الجزيل والأجه الجزيل عند ربنا الجليل وجل في علاه وجواره في الجنة والنظم الأجه الكريم وأيضا يخوفكم عقاب الله وعذاب الله الذي ينزل بأسه على الجميع فهنا يقول يا بني آدم إما أنكم رسول منكم وهذه أيضا كأنها فيها إشارة الى انه لم من لم يأتي الرسول فليس من لم يأتي رسول الرسول فليس معذبا لهم هذا الاختبار لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسول وما كان الله يدل خامن بعد إذا حتى يبين لهم ما يطحون ولا يغفلت أن من اتقى أصلح من عمل بطاعه الله الفعلاء وسارع نعم أمة محمد لها أجل نعم كل الأمم لها أجل ولكن هذه الأمة يعني تنتهي مع عيسى المبنون منهم ويبقى الكفار الفجار وتقوم الساعة على أمثال الكفار الفجار فمن يتقوا واصلح شوف التقوى تقوى, تقوى القلوب ولا بد له من ترجمه في الظاهر وهو الاصلاح فلا خوف عليهم ولا هم يحسنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لانهم يستقبلهم الله جل وعلا تبشره لهم يستقبلهم ربهم جل وعلا ويدخلهم فسيح الجنات لما فعلوا ولما قدموا من الطاعات والعبادات لرب العباد طيب حاضر حاضر سيف على باشمهندس حاضر باراه ان شاء الله ان شاء الله يكون قريب الله يضع عنك نور قال الله تعالى والذين كذبوا باياتنا وقلنا القران الثاني اذا بين عيشه السعداء والشهداء والنبلاء والرفعاء اظهر عيشه الاشقياء التعساء الخبثاء قال الله تعالى والذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون والذين كذبوا باياتنا جحودا لأنهم يعلمون بانها الحق وانا من, من, من ربهم الحق كما قال الله تعالى مبينا ما قاله موسى لفرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر, بصائر وإني لازولك فرعون مذموم والذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها في بيدا ينزلون تحت قول الله تعالى وجحدوا بها واستقرتها انفسهم ظلما وعلوا جاءت ولد انا فاق وظهر يعني امام الناس منتفخا كيف كيف هو ينصاع وينقاد كهؤلاء الفقراء الذين امنوا واسلموا وسارعوا بالايمان نعم أصحاب اصحاب النار فيها خالدون يعني هذا هذا الشقي المتكبر المتغطرس المتجبر في يحشر يوم القيامة كمثل الذر النم كمثل احتقارا وتزداد الاهانات عليه والتقريع والتوبيخ حتى يسقط نار جهنم وهو يعذب، يقرع، ويوبخ، ويستهزأ به ذق ذق انك أنت العزيز الكريم، أنت عزيز كريم انظر إلى حالك الان. فمن أظلم من افترى الله كذبا أو كذب بآياته وإلا كأن نصيبهم من الكتاب أي من أقبح ومن أشنع من تعمى من, من, من تعمد الكذب على الله جل وعلا حياكم الله يحيكم أظلم الناس وأفسد الناس وأفسق الناس وأظلم الناس من افترى وتعمد الكذب على الله جل وعلا فكذب بالقران وقال ليس من كلام الله او قال من كلام البشر أو يعلمه بشر وكذب الله في اياته المتلوه وآياته المرئيه وكذب الله في بديع خلقه وكذب الله في توحيد الالهيه هذا أعظم الناس ذنبا وأعظم الناس ظلما واقبح الناس جرما وتجريبه بآيات الله دلالة علامة أنها بصائر هذه الدلالة على جحوده وعلى كبره وعلى غطرسته قال الله تعالى وجحدوا بها واستقنتس أنفسهم ظلما وعلوما قال أولئك أولئك للبعد على ما يكون من عمق النار فيها يعني البعد في التسفل نعم قال أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب يعني أولئك المكذبون بالايات يصيبون حظهم من الدنيا يعني الله قال قال في السماء رزقكم وما تعادوا وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلى مستقرانا ومستودعها فهنا هذه المسألة على الرزق لا ينقطع عنه وهذه الأرضاق التي تؤخذ انها مقدرة في الدنيا ثم يأتي القيامه لا حسنه له فيأتي إلى العذاب ينقلهم نصيبهم من الكتاب كما قال تعالى من كان نريد العجلة تعجلنا له فيها ما نشاول من نريد فما جعلنا له جهنم أصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الأخير وسعى لها سعيا ومؤمنون فأولئك كان سعيهم مشكورا كلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك قال حتى إذا جاءتهم وسلونا يترفعونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا شغل الكسار ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم أنهم كانوا كافرين حتى إذا جاءتهم ملائكة الموت المعونين لملك الموت لقض روحهم الخبيثة التي تنتشر في أجسادهم قالوا لهم توبيخا وتقريعا واستهزاءا أين الألهة أينما كنتم تدعون من دون الله أين أعلياتكم هل ينصرونكم هل يردون عنكم العذاب على العقاب هل يشعون لكم هل تجدونهم أمانكم الآن ومعكم تقريعا وتهبيخا ادعوهم ليخلصوكم من هذا العذاب إن كنتم صادقين فقال المكذبون غابوا عننا غابوا عننا قالوا ضلوا عنا قالوا قد غابوا غابوا عننا ولا نرى أثرا ولا عينا قد غابوا عننا, عننا وعترفوا على أخوصهم أنهم كانوا, كانوا كافرين تحسرا وتندما لكن هذا الندم لا ينفع هذا الندم لا ينفع لأنه لم, لم ينزل في محله فهذا ندم لم يقع في محله هذا ندم لم يقع في محله لأنه ندم بعدما عينوا بعد, ما بعد معينة, معينة الغيب صار شهادة ردناعك شريف أحسن الله عليك وأنفع الله بك الأم الإسلامية. قال الله تعالى قال دخلوا وشوفونا بعد العقاب بعد الجحود والذكران والكفران وقد علموا يقينا بأنها الآيات من ربنا الرحمن ولكنهم كما قلنا يركبون الهوى ويريدون السلطة والدنيا ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وردوا كل ما أتاهم من آيات الله البينات القائرات ولو ولو انصعوا ولو انقادوا لرفعهم الله رفعة في منزلة لا يدنيها أحد ولقدمهم الله عن الجميع لكنهم لما تنكبوا الصراط وأنه تكبروا على آيات ربهم جل وعلا وجحدوا برسله أبعدهم الله جل وعلا قال الله تعالى قال دخلوا في قد تدخلت من قبلكم من الجن والإنس كلما دخلت أمة لعنت أختها أختها في هل اليهود يالعنون اليهود المتاخر والمتقدم النصارى يالعنون النصارى المتقدم والمتأخر الملوسي عن الملوسي المتقدم والمتاخر فكل امه تلعن أختها لأنهم كانوا سببا في الشقاء لأنهم لم يبينوا لهم أنهم على الضلال مع إظهار الحجة والمحج عليهم قطع الله حجتهم وكان الأمر على إظهار بجلاء ما ما كان من الآيات كده هم ما أرادوا إلا إلا, الا ما أرادوا إلا إلا الطغيان. ها الأ الأ أبن الان الان, الان, الان, الأن الأن الأخت سائلة خارج بيت لابد من جلستها. وش السؤال طيب؟ وش السؤال؟ طيب إن شاء الله في فرنسا دلية تقول لكم سام رضي الله عنها جزاها الله خيرا قل لا أردنا, أردنا منها أن تكون على الخير في الخير لا تنقطع نذر الخير هناك هناك تدخن هناك تستعد إقلاع الأمر أكبر منها لكنها مسلمة فأن تخش الفيديا كمواد زائية أو أموال لا عليها أن أن تغار نفسها وتصوم تنام تنام طول النهار تصحى طول الليل وتنام طول النهار لكن ليس لها ليس لها أن تعطي مالا على هذا الصالح الثاني أشخاص لهم أوراق الإقامة حتى يستفيدوا من الإعانة أرادنا نساعدتهم بالموظف زيها لكن يكلمون المال ونعطيهم ولاية تنتظر جواب لكن يكلمون المال يعني إيش يكلمون المال هي طبعا الكفونة طا أكيد وال الكتاب هي التي أخطأ لكن يطلبون المال نعم معطيهم المال نعم معطيهم المال لكن الأولى ليس لها الفطر وليس لها الفداء لها الصوم وتنام تل النهار تنام الله جل يعني يحفظها جيد إذن كلهم تلعن اختها اليهود يلعنى اليهود المتخرى والمتقدم والمجوس كذلك فلعنت الله عليهم لأنهم قد ظهرت لهم الآيات البهرة وظهرت لهم الحجة لكنهم ما أرادوا الله أرادوا, أرادوا الدنيا ذلك لأنهم مستحبوا الدنيا دنيا على الأخير ثم من قيامة يكثر بعضكم ببعض ويلعنوا بعضكم بعضا وقال الله تعالى الأخلاء بعضهم يومئذن لبعض عدون إلا المتقين فتبقى بينهم اللعنات والشتائم وايضا طلب من الله على زياده العذاب على من فتنهم والحق انهم فتنوا انفسهم هم هم فتنوا انفسهم نعم كانوا قوما فاسقين كما قال الله تعالى عندما قال عن فرعون فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلم الحق أنهم يقولون هؤلاء أضلون وهم أضلوا انفسهم وافق, وافق وافق شن انتبق وفقه فعانقه فهنا يقول الأتباع للرؤساء والقادة يا ربنا هؤلاء السادة الذين اتبعناهم وهم الذين جرون جرا خلفهم وزيان لنا الكفر والضلال فاتبعناهم على ذلك فاجعل لهم العذاب مضاعفا لأنهم, لأنهم متسببون في إضلالنا نعم فقال تعالى لكل منكم عذاب وضعف مضاعف لكن لا تعلمون حقا هذا العذاب ولذلك تطلبون لهم المضاعفة فالعذاب بكم جميعا وأنتم كنتم قوما فاسقين من قطم لهم إلا أنكم فسد وفسق وفجر قال الله تعالى قال فاستخف قومه فاطعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فاستخف قومه فأطعوه إنهم كانوا قوما فاسقين قال تعالى وقالت أولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب لما كنتم تكسبون اي قال الرؤساء للأتباع بعدما سمعوا كلام الله على أن الكل في العذاب مشترك قال لا فضل لكم علينا في تخفيف العذاب فنحن متساوون في الضلال والفجور والفسوق والجحود ومتساءلون باستخفاف العدا وارادوا مفاتفه فما لكم علينا من فضل يعني تخفيف العذاب تحسبوننا اشد اجراما بل انتم اشد جرما اجراما لانكم تعلمون اننا كنا نجركم جرا الى الكفر والى الهاويه ولكن طلبكم للدنيا استمتع... استمتع... واستمتعكم بالدنيا جراتكم الى ذلك فكنتم تريدون ما حصل معكم وليس الامر غصبا ولا رغما عنكم ويستحيل أن يدخلها الكافر بعد ما دخل من النار لأنه يفعل كل الأفعي من أجل الخروج ولا يخرج كما قال الله تعالى هم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعم الصالحة على الذي كنا نعمة كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقال الله تعالى عنهم بعد ما يأسوا من الخروج ونادوا يا مالك ليقد علينا ربك نكون طرابا ليقد علينا ربك قال إنكم ماكسون إنكم ماكسون قال تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلزى الجمل في سم الخياط منتهى الوقت الآن يضيخ علينا وهذا معناه أنني سأحاول أن أكمل الدرس بعد بعد شو المشي هنا أيضا ما حل منها خلاص ما ما إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى الجمل في الخياط وهنا أشوف هنا التمثيل تمثيل عجيب جدا جدا تعرفون سم الخياط هو ثقب الابره ثقب الابره الجمل يمر فيه يدخل فيه ابدا الجمل معظم عند العرب لذلك ضرب به المثل الجمل معظم عند العرب لفوائده الكثيره ولانه يحمل ال يعني, يعني ال كان ال ال من ال يكون ال ال ال ال ال تمثيلا قال الناس كابل مئة لا تجد تجد فيها راحلة الناس كابل مئة لا لا تجد ترى فيها راحلة اعوذ بالله اللهم اجعلنا من رواحل رب العالمين واياكم وحصل الله عليكم يعني أنا هذه الصفحه بعد الحلقه ان شاء الله نكمل الدرس وهذا تمثيل اعجاز فيه يعني هم تكبروا وجحدوا بآيات الله يفعلون وأروحهم يعني لا تفتح لهم أبواب السماء أرواحهم شريرة لذلك يقول الله تعالى يقول اكتب كتاب عبد في سجينة كذب عبد لا تفتح له أبو لا تفتح له أبواب السماء وأنهم لا يدخل الجنة بحال أي حال فإنهم يكونون خالدين في النار الجنة فبين أن دخولهم الجنة كدخول الجمل في ثقب الابره وهذا استحاله تعرض بالمستحيل معناها أنه لا, لا يكون بحال من أحول وكذلك نجز المجرمين هذا العقاب والعذاب لكل مجرم تشابه المجرم مع المجرم فتساوى العقاب قال الله تعالى وما هي من الظالمين البعيد لهم, جهنم من, ف... لهم من جهنم مهاد فراش ففراشهم نار غطاؤهم نار نعوذ بالله من غضب الله نعوذ بالله من لهم من جهنم مياد ومن فقه غواش وكذلك ندسي الضالبين هؤلاء الكفرة الفجرة الذين جحدوا بآيات الله بعدما استيقنوا وعلموا يقينا أنها من الله جلاله فلا بعدما تكبروا على الله جلاله فلا بعدما كفروا وجحدوا برسله فهؤلاء المجرمون فراشهم من نار مجعهم من نار ولهم فوقهم أغطية تغشيهم النار ولحف من نار والمراد انها النار محيطة بـ بـ من كل مكان كما قال تعالى لهم من فوقهم ظلال من النار ومن تحتين ظلل وكما قال الله الله جل قال ويأتي الموت من كل مكان النار من كل مكان وما هو بميت وفي قوله انه يغشيهم النار انها ظلل هذه ايضا من الاستهزاء بهم الاستهزاء بهم وايضا التحكم عليهم والسخريه عليهم قال وهذه نعوذ لابن الشقاء ونعوذ لابن النار ونعوذ لابن الكفران ونعوذ لابن الجحود نعوذ لابن من الهوى طب هؤلاء يا اولاد الاشقاء جاءت عن المؤمنين قلنا القران مثلا ان ذكر فعل الاشقى ذكر حال السعداء عشان, إن شاء الله. عشان وبعد الحلقة إن شاء عليه وقفنا عند قول تعالى الذين آمنوا وعملوا الصراحت لا نكلف نفسا إلا وسعه هؤلاء أصحاب الجنة مفيهم خالدون كما قلنا القرآن مسانع يعني إذا ذكر حال الأشقياء ذكر حال السعداء هو قال الذين آمنوا وعملوا الصراحت قلنا لا يمكن أن تجد جنة تذكر في كتاب الله تعالى إلا ولابد من إيمان مع عمل صالح لابد من إيمان مع عمل صالح ولا إيمان يستقر في الجنان إلا بالنضوء بأن ينضح على الخارج بالعمل الصالح نزل نزل والله نزل دقيق تعال انزل معي عشان طيب وفي قول أن أكرف نفسا إلا أسعى يا قاعدة لا واجبة مع الوصف وإذا ذاق الأمر التسع و... وللحديث بقياء لأنهم على رأس هؤلاء أصحاب القناة فإن فن... شاء الله نكمل بعد الحلقة سأطلع هنا إن شاء الله نكمل الحديث سامحوني السلام عليكم